فرح والناس حلوين رحلا من الفرح ما شافت العين هليلا فرح والناس حلوين رحلا من الفرح ما شافت العين أول الأحباب مربين بسم بشوقة غانينا أول الأحباب مربين بسم بشوقة غانينا مثل ما رادنا صرنا حبيبين مثل ما رادنا صرنا حبيبين يلتمشي بهدى أخذ من العقل والروح بيده يعود عود البان ألتمشي بهدى أخذ من العقل والروح بيده هاوي أحباب مربينة رسم بشواك غانينة هاوي أحباب مربينة رسم مثل ما رادنا صرنا حبيبي مثل ما رادنا صرنا حبيبي Inna ashi lwee, wohna m'lfarach Ma shabat l'ayn Inna ashi lwee, wohna m'lfarach Ma shabat l'ayn Hawa la في درب الدنيا اللي الناس من حبنا يغنون دع عالم سابر بدنيا اللي حبوني يا من حبنا يغنون هول الاحباب نار بينا بسم بشواقي طالين هول الاحباب حبيبي مثل رسم بشواق اغانينا اول يا احباب رسم بشواق اغانينا مثل ما صرنا حبيبيين مثل ما صرنا حبيبيين مثل ما صرنا حبيبيين مثل صرنا